ابدا العزبا وابرم ابدا العزبا وابرم مار الموتى فاقدم مار الموتى فاقدم على قد العزبا وابرم قد العزبا حامل الروح فدا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمة نورا وجحيما يا تضر الروح فدا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمة نورا وجحمن يا تضر من سليل فهمت فراط يسمع قد العزما وأبرم قد العزما وأبرم وابرم وراء الموتى فاقدم وراء الموتى فأقدم لو راه المجد يوما فارسا شهما ولثم لم برا صحوا تخين والى الميدان أقدم لو راه المجد يوما فارسا شهما ولثم لم برا صحوا تخين الميدان اقدم كاسب الغاب عطشان أبرم ما قد العذبة وأبرم ما قد العذبة وأبرم وراء الموتى فأقدم وراء الموتى فأقدم ما قد العذبة وأبرم ما قد عذبة وأبرم كاسرا طوق الأعدى كقضى الموت المحتم لو تناساه الأعدى لسرى في الكأس ع كاسرا طوق الأعدى كقضى الموتى المحتم لو تناساه الأعدى لسرى في الكأس ع القمر كم تمنته البرايا أدرى صن يتبسم عقد العزم وأبرم عقد العزم وأبرم وراء الموتى فأقدم وراء الموتى فأقدم عقد العزم وأبرم عقد العزم وأبرم, وأبرم وراء الموتى فأقدم وراء الموتى فأقدم قد شد بالعز شدو فابذكراه ترنم ضامئ ليس إلى الماء ولا بالشهد يحلم قد شد بالعز شدو فابذكراه ترنا Beliau tidak sahaja ke Maimi, tetapi juga ke Shahid. Dia tidak bermimpi, tetapi ke kematian, ke Hauri, ke pelukan yang lembut. Aku dan Rasulullah bersama, Aku dan Rasulullah bersama. Di hadapan kematian, aku lebih dahulu. Di hadapan kematian, وإلى الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فأوفى وهو محرم وإلى الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فأوفى وهو محرم عاقد العزم وابرا ما بعد الموت